بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقوا الخون اليهم بالموده وقد كفروا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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقُفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا ایلی کم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القیامة يفصل بينكم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 اَذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآؤُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتی حتى تؤمن حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 عسى الله أَن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أنت واللهم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 الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن وآتُهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافي واسالوا ما ان فقتم واليسالوا ما ان فقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف